شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في فقه الإمام مالك. ونتكلم في هذا الدرس إن شاء الله حول أوقات الصلوات الخمس فنقول وبالله التوفيق إن المصنف قد ابتدأ كلامه في كتابه. وذلك لأن معرفة مواقيت الصلاة أمر ضروري لصحة إيقاع الصلاة في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى في الآية بفعلها والوقت عند علماء اللغة هو المقدار من الزمان وكل شيء قد, قد قدرت له حين فهو موقت أو مؤقت وهو مأخوذ من التوقيت بمعنى التحديد وقد سمي الزمان وقتا لما حدد بفعل معين وعليه فإن كل وقت زمان وليس كل زمان وقتا أما الفقهاء فيعرفون الوقت بأنه الزمن المقدر لعبادة شرع أو الزمان المقدر للمؤدى شرع مطلقا سواء كان وقتا موسعا كأوقات الصلوات أو وقتا مضيقا كوقت الصوم العلماء يقسمون الوقت إلى موسع ومضيق فالوقت الموسع والذي الذي يسعى المكلف فعل العبادة فيه وتأخيرها فترة أما الوقت المضيق فهو الذي لا يسعى المكلف فعل العبادة إلا فيه والأصل في المواقيت آية في كتاب الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقود والأصل فيها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهاديث صحيحة مروية في الصحيحين وغيرهما منها ما روية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام حين زالت الشمس فقال قم يا محمد فصل الظهر حين مالك الشمس ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال قم يا محمد فصلي العصر ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءوه فقال قم فصلي المغرب فقام فصل الله حين غابت الشمس سواء ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءوه فقال قم فصلي العشاء فقام فصل الله ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال قم يا محمد فصلي فقام فصل الصبح ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقالكم يا محمد فصلي فصلى الظهر ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه فقالكم يا محمد فصلي فصلى العصر ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقالكم قم فصلي فصلى المغرب ثم جاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، فقال قوم فصلي، فصلى العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا، فقال قوم فصلي، فصلى الصبح، فقال ما بين هذين وقت كل الحديث روي برويات متعددة وفي بعض طرق اختلاف في مسميات بعض الألقاط وحدودها، لكن هناك أحاديث أخرى كثيرة غير هذا الحديث. فمن ذلك ما روي عن سليمان بن مرينة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين مقع الشفق ثم أمره الغدى فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالكها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي وراوي الحديث فلما أصبح قال أين السائل ما, بينها؟ ما بين ما رأيت وقت الحديث الآخر مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في إمامة سيدنا جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين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 حين كان ظلم مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين هذه الأحاديث أبناءنا الطلاب وغيرها من الأحاديث الأخرى هي الأصول التي اعتمد عليها الفقهاء بعد الآية التي اعتمد عليها الفقهاء في معرفة مواقيت الصلاة وهذا شيء توقيفي متلقى من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الوحيد هنا شرع المصنف في بيان وقت الظهر وعادت كثير من الفقهاء أن يبدأوا الكيامة عن المواقيت بوقت الظهر لأنها أول صلاة صلاها جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فرضية الصلاة قال المصنف رحمة الله تعالى الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر لمسفرار واشترق بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف وللمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعصي إلا أن يظن الموت أول وقت تناوله المصنف هو وقت صلاة الظهر والوقت يقسمه المالكية إلى وقت اختيار وإلى وقت ضرورة هذا التقسيم الفرض به المالكية والحنابلة فوقت صلاة المختار وما سيشير إليه المصنف أو ما أشار إليه المصنف في متنه أولا وقت صلاة الظهر وقتها المختار المراد بالمختار هنا الذي خير الشارع المكلف في إيقاع الصلاة في أي جزء منه بمعنى أنه يوقعها في أي جزء من أجزاء هذا الوقت ولا يلحق بذلك إذ وإن كان الأولى والأفضل أن يصلي الصلاة في أوقاتها وقد سمي مختارا لأن المكلف مخير في أجزائه يعني يقع في الأول أو في الوسط أو في الآخر أما الوقت الضروري هو القسم الثاني من أقسام الوقت عند المالكية فسمي ضروري لأنه مختص بأصحاب الضرورات بحيث أن لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لمن كان عنده عذر من الأعذار الطارئة أو الأعذار القوية فأول وقت صلاة الظهر المختار يبتدئ من زوال الشمس يعني انحسار الشمس عن كبد السماء فالمعروف أن الشمس حينما تتعامد في وسط السماء يكون هذا هو وقت الظهيرة فإذا بدأت تنحسر أو تزول عن كبد السماء أي أو عن وسط قبة السماء ابتدى وذلك ابتدى عند ذلك وقت صلاة الظهر ويستمر هذا الوقت إلى أن تتم, تتم قامة الشخص بمعنى أن يكون ظل الشخص مثله وذلك بغير ظل الزوال بمعنى أن ظل الزوال لا يحسب من القامة الموجد فإن لم يوجد اعتبرت القامة فقط ونوجدت القامة ووجد ظل الزوال اعتبر كلاهما وفقهاء المالكية يقولون إن قامت كل إنسان تساوي سبعة أقدام بقدم نفسه وأربعة أذر بذراعه مثال توضيح لو افترضنا أن الشمس زالت وظل ثلاثة أقدام فإن وقت الظهر يمتد من بداية القدم الرابع إلى أن تنتهي القدم إلى عشر وهكذا لو كانت الشمس على أربعة أقدام فتنتهي القامة عند انتهاء القدم الحديثة عشرة وهكذا يلحق بذلك وقت صلاة العصر حيث ذكر المصنف أن آخر وقت الظهر هو بداية وقت العصر المختار وآخر وقتها المختار الصرار الشمس يعني آخر وقت الظهر بعده يبتدأ أول وقت العصر ويستمر وعبت آخر وقت صلاة العصر المختار لحين اصفرار الشمس لحديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس قال المصنف في مسألة الاشتراك يعني اشتراك الظهر مع العصر واشترق بقدر احداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف بمعنى أن الظهر والعصر تشتركان في الوقت بالقدر الذي تؤدى فيه واحدة منهما يعني درجة الاشتراك مبين وقت الظهر ووقت العصر هو بمقدار ما تؤدى فيه أربع ركعات سواء للظهر أو للعصر لكن وقع الخلاف هل الاشتراك في آخر القامة الأولى فيكون الوقت وقت الظهر والعصر هي التي شاركتها في اخر جزء من وقتها من القدر الذي تؤدى في العصر او الاشتراك اصلا يكون في اول وقت العصر فيكون الوقت هو للعصر وشاركتها الظهر بالوقت الذي تؤدى فيه وقع خلاف بين علماء المذهب في ذلك ثم ان مسألة الاشتراك نفسها مسألة اشتراك الظهر والعصر في الوقت فيها ايضا خلاف فمنهم من يرى انهما تشتركان في اخر اقامة الاولى والمدخول عليه الظهر ومنهم من يرى أنهما تشتركان في أول قامة الثانية والمدخول عليه العصر وهذا ما سبقت الإشارة إليه ابن العربي لا يرى أن هذا شكل من أشكال الاشتراك حتى يقول ابن العربي مشددا في ذلك إنه لا اشتراك بينهما تالله لا اشتراك بينهما ولقد زلت أقدام العلماء في هذه المسألة يعني هي مسألة حسبية من المقام الأول ابن العربي ينفي فيها أن يكون هناك اشتراك بين الوقتين ثالثا وقت صلاة المغرب وقت المغرب وقت مضيق يختلف عن بقية الأوقات ولذلك اعتاد العامة أن يسارعوا بالمغرب ويقولون في ذلك أقوالا من أن المغرب جوهرة فالتقفوها أو نحو ذلك من الأقوال وهي ليست بأحاديث ولا آثار ولكنها كلمات يتواردوها على الأنسنة من أن صلاة المغرب لا تتحمل التأخير فوقت المغرب من الأوقات المضيقة بحيث يبتدئ من غروب الشمس ويمتد بالقدر التي تؤدى فيه الصلاة مع شرط وهذا هو مختاره المصنف وهو المؤيد لحديث سيدنا جبريل المتقدم، ولكن هناك رأي آخر في المذهب أن وقت المغرب يمتد حتى مغيب الشفق. الإمام ابن العربي اختار هذا الرأي وصححه في عارضة الأحوزي. ويؤيد هذا الرأي حديث مسلم المروي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. بعض المحققين يرى أن الأولى الأقضى بهذا الحديث من حديث جبريل المتقدم قالوا لأن حديث جبريل وقع في مكة عند جداية فرضية الصلاوات الخمس كما ذكرنا ذلك في الدرس الأول أما حديث عبد الله بن عمر فقد وقع بعد ذلك وهو متأخر ومتضمن زيادة ولذلك يقول الناظم مبينا مثل هذا الخلاف مختار مغرب خلال الشفاء عن مالك رواه غير الغصف وهو الذي عنه روى العربي وغير واحد من أهل المذهب تمسكا بظاهر مدونة وللإمام في الموطئ دونه وكان ينبغي الإشارة إليه أي لخليل رحمة الله عليه يعني ما كان لخليل أن يترك هذا الأمر فيقتصر على ذلك القول الذي اختارهم ويترك هذا القول المشهور في المذهب لأن شهروا ابن العربي اختاروا كثير من فقهاء المذهب ويستدل على وقت المغرب بحديث بريدة المتقدم ثم أمره حين وقع وفيه يعني في الحديث ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فقام المغرب الحديث. وقت صلاة العشاء الوقت المختار لصلاة العشاء يمتد من الشفق الشفق الأحمر الذي يظهر في السماء حتى الثلث الأول من الليل يعني من نغيب حمرة الشفق حتى انتهاء الثلث الأول من الليل والدليل حديث عمر الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة بعض العلماء يقولون إن وقت الأشاء يمتد إلى النصف، ومنهم من قال إن يمتد إلى الليل كله وأنها لا مختار لها، بل هو وقت ممتد إلى نهاية الليل. والحقيقة أن الخلاف في مسائل المواقف انتهاء خلاف واسع. يعني هناك اتفاق عند جمهور الفقهاء على بدايات مواقف الصلاة. لكن هناك اختلاف في نهايتها وفي وقت استحباب إيقاع الصلاة، فما قاله بعض النظام في مسألة وقت الأشع، ولإشارة شفق للثلث منه، وقيل للنصف، وقيل الليل كله. وقت صلاة الصبح ممتد، المختار منه ممتد من طروع الفجر الصادق. وبمناسبة الفجر العلماء يقسمون الفجر إلى قسمين: فجر الصادق وفجر الكاذب. الفجر الصادق يسموه الفجر المستطير، أي المنتشر ضياءه. أما الفجر الكاذب فهو الفجر المستطيل، هو الذي لا ينتشر بل يطل بواسطة السماء دقيقا يشبه ذنب الذئب أو ذنب السرحان كما يقول العلماء. إذن نحن أمام فجرين فجر صادق وفجر كاذب وقت الصبح يمتد من طلوع الفجر الصادق حتى يكون وقت الإسفار الأعلى والمرض بوقت الإسفار الأعلى هو الوقت الذي تتبين فيه ملامح الوجوه وهيئاتها بالبصر المتوسط فيما حج لا سقف فيه ولا غطاء. بمعنى أن ينتهي الوقت عندما تتبين ملامح الناس في الوضع العادي بدون سقف أو غطاء أو ساتر أو نحو زر والدليل الحديث المتقدم أنا رجل أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن وقت صلاة العداة فلما أصبحنا من الرجل أين السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت الحديث سبق ذكره وأخذنا منه هنا الجزئية الخاصة بصلاة المغرب بصلاة الصفل هناك مسألة هامة تكلم عليها المصنف وهي مسألة الصلاة الوسطى. والمصنف ذكر المسألة عند حديثه عن صلاة الفجر. وذلك لأن رأيه ورأي المذهب أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. فقال رحمه الله بعد أن ذكر وقت الصبح وهي الوسطى بمعنى أنها المراد. بقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال بعض الشرح انه ذكرها انها الوسطى بمعنى ان لها زيادة فضل على بقية الصلوات لان عطف الخاص على العام من الواو والعطف هنا يفيد المفاضلة فمعنى الوسطى يعني الفضلة والخلاف في مسألة تحديد الصلاة الوسطى خلاف كبير حتى وصلت فيها الأقوال إلى ما يزيد على 22 قول وإذا أردنا تتبع هذه الأقوال فلا يتسع بنا المقام ولكن نشير إلى أن جملة هذه الأقوال الواردة في الصلاة الوسطى أوردها الإمام ابن حجر في فتح الباري والعيني في عمدة القاري والقرطبي في كتاب الجامع لأحكام القرآن والشوكاني في نيل الأوطار وأوردها البغوي في شرح السنة وألفت فيها كتب قديما الأقوال تصل بالفعل إلى 22 قول ولكن أشهر هذه الأقوال قولا قول جمهور الفقهاء ومنه قول لبعض المالكية أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر مروين عن الحنفية والمالكية بعضهم يعني والشجعية والحنابلة وطائفة كبيرة من الصحابة والتابعين القول الثاني أنها صلاة الصبح وهذا القول الذي رجحه مالك وعليه أهل المدينة ممن تبعه وهو الذي أخذ به المصنف رحمة الله تعالى عليه ولكل قول أدلته أدلة أصحاب القول الثاني منها الآية واجل استدل من الآية إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالقنوت في الصلاة هنا فدل ذلك على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح وبما فصروا القنوط فاصصروا بطول القيام في الصلاة أيضا استدلوا بحديث مروي عن السيدة عائشة رواه عنها أبي يونس مولاها أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال فلما بلغتها آذنتها يعني آذنتها فأملت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة رضي الله عنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستدل من الحديث بأن قولها والعصر عطف على الصلاة الوسطى والعطف هنا يقتضي المغيرة فدل على أنها ليست صلاة العصر. وهذا الحديث روي مثله عن السيدة حفصة كذلك يرى المالكية الذين يرجحون هذا القول أن هذه الصلاة تقع بين صلاتين سر وصلاتين جار وأن وقت الصبح وقت صغير ولم يفت النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة غيرها فإنه صلىها بعد طلوع الشمس الإمام الباجي رحمه الله تعالى عليه له كلام طيب في تحديد معنى الوسطى يقول إنه يحتمل تلت معاني المعنى الأول أو الاحتمال الأول أنها سميت وسطا بمعنى فاضلة الصلوات يقال هذا أوسط القوم بمعنى فاضلهم ومنه قول الله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون في قصة أصحاب الجنة وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أمة فاضلة والعلماء غير ذلك قلون أمة وسطا أي أمة عدلا. المعنى الثاني أن يحتمل أن يردها وسطا بمعنى متوسطا بمعنى أن وقتها يتوسط أوقات سائر الصلوات فيقوم بعض الصلوات قبلها والبعض الآخر بعدها المعنى الثالث أن توصف بذلك التخصيص وإن كانت كل صلاة وسطى على المعنائي المتقدمين يعني لو احنا أخذنا كل صلاة من الخمسة نستطيع أن احنا نقول عليها أنها وسطى لأن يسبقها اثنين ويتأخر عليها اثنين وعلى كل أو على هذه الوجوه المتقدمة فإن جميع الصلوات يصح وصفها لذلك بمعنى أنها فاضلة ومعنى أن وقتها متوسط ومعنى التخصيص وإذا وصفت صلاة من الصلوات المفروضة بأنها وسطى ولم ينص عليها نصا تتميز به من غيره. علمنا أنها لا توصف بأنها وسطة بمعنى التخصيص خاصة ولكن لمعنى بالكلام نازال مستمر للباية ولكن لمعنى فيها يتوصل إلى معرفة ذلك من حالها بالنظر والاستدلال ذكرنا أشهر أدلة المالكية في الاستدلال على صلاة الصبح بأنها صلاة الوسط ناتي هنا إلى مسألة أثيرة أشار إليها المصنف بعد أن ذكر وقت الصلاة الاختياري هذه المسألة مسألة إذا مات المكلف في وسط الوقت بدون أداء الصلاة المصنف قال فيها وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يضم الموت بمعنى أننا سبق أن ذكرنا إن وقت الصلاة المختار يمتد من كذا إلى كذا لو أن المصنف لم يوقع الصلاة في أول وقتها المختار وأخره فمات في وسط الوقت ولم يؤدي الصلاة هل يكون عاصيا أو غير عاصي؟ سبحان الله المالكية وكثير من الفقهاء يدققون في مثل هذه الأمور حتى يبقى الإنسان ربه وما عليه تابعه من تقصير أو إهمال في حق الله عز وجل هذا الرجل هنا يكون عاصي لأنه أخر الصلاة عن وقتها أو غير عاصي لأنه أخرها بوجه جائز المصنف يرى أنه ليس بعاص إلا إذا كان قد ظن الموت لكونه مريض محتضر أو مقدم للقتل أو للقطع أو كحاضر قتال هؤلاء في حقهم ضيق او امرأة حامل بعد ستة اشخ لانه ممكن تضع في اي وقت فان ظن الموت ولم يؤدي حتى مات فانه يكون عاصيا وكذلك اذا تخلف ظنه ولم يمت لان الموسع صار في حقه مضيقا واننا اثم لمخالفته لمقتبع ظهر. يعني هنا ينظر لحال المرء ان كان يظن بنفسه الموت لكونه داخل على اعدام او داخل على قطع في حد او داخل على قتال او نحو ذلك فهذه الحالة تأخير يحاسب عليه اما ان لم يكن لديه عذر فلا بأس حين اذن ولا يحاسب على هذا التأخير انتهى الكلام عن وقت الاختيار نأتي الى وقت الفضيلة وقت الفضيلة قال فيه المصنف والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخرة وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر وفيها يعني في المدوان وفيها ندب تأخير العشاء قليلا وإن شك في دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه القسم الثاني قسم وقت الفضيلة مذهب المالكية فيه على هذا النحو يرون اولا انه يفضل للانسان ان يقدم الصلاة مطلقا سواء كان فردا او جماعة يصلي الصلاة في اول وقتها مطلقا بغض النظر عن كونها ظهر او غير ظهر كذلك الجماعة التي لا تنتظر غيرها قالوا إن المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها أفضل من التأني لأن الله سبحانه وتعالى عمرنا في أعيات كثيرة بقوله سابق وسارعوا وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها وفي الحديث أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ومعنى كلام المصنف وعلى جماعة آخره أنك أيها المرء إذا كنت تعلم جماعة تؤخر الصلاة عن أول وقتها فلا تصليها إلا في آخر الوقت المختار فهل الأفضل لك أن تصلي الصلاة على أول وقت من منفردا أم تنتظر بها هذه الجماعة التي من شأنها أن تؤخرها لآخر الوقت للعلماء في ذلك مذهبان المصنف أخذ بالقول القائل إن الأفضل لك أن تصليها في أول وقت وإن كان ذلك على حساب صلاتها في جماعة في آخر الوقت يعني هناك بعض المساجد تعتد تأخير الصلاة لآخر وقتها ويحدث هذا أحيانا في رمضان في بعض المساجد يؤخرون العشاء إلى وقت متأخر من الليل عملا بهذا القول الذي يجيز زال هنا الإنسان إذا كان هناك جماعة بهذا الشكل هل الأفضل له أن يصلي منفردا أم ينتظر الجماعة هنا تنازع بين فضيلتين الفضيلة الأولى إيقاع الصلاة في أول وقتها الفضيلة الثانية إيقاع الصلاة في جماعة إن حقق الفضيلة الأولى فقد ثواب الجماعة ونال ثواب فضل إيقاع الصلاة في أول وقتها وإن أخر الصلاة نال ثواب الجماعة وفقد فضيلة قد أول الوقت وهذه المسائل أبناءنا الطلاب ترد في مواطن أخرى في غير هذا الموضوع فعلى سبيل المثال يحدث ذلك كثيرا في مسألة الصف الأول وفي مسألة الذي لا يجد من يقف معه صف ثاني أو ثالث فيأتي ليجذب زبا واحدا من الصف ليؤخره فيبدأ معه صف جديد علماء قالوا لا يستجيب له علماء آخرون قالوا لا بل يستجيب له هنا أيضا تنازع في فضيلتين ولكن فضيلة لشخص وفضيلة للآخر الشخص الذي جاء متأخرا لا يصلي من خلف الصف فإن جذب شخصا حقق بذلك فضيلة صف الشخص الذي يصلي في الصف الأول لو جذبته وانجذب معك وعاد فقد فقد فقد فضيلة الصف الأول وهذه من المسائل الدقيقة التي لا ينتبه إليها الكثير من العامة لعل أصحب أدلة اللي وردت لهؤلاء الذين يقولون بإن الصلاة صلى في أول وقتها حديث صلاة المنافق المروي عن علاء بن عبد الرحمن قال لقلنا على أنس بن مالك أنا ورجل من الأنصار حين صلينا الظهر فدع الجارية بوضوء فدع الجارية بوضوء تلك صلاة المنافق يترك الصلاة حتى إذا كانت فيه قرني شيطان أو بين قرمي الشيطان صلا لا يذكر الله فيها إلا قليلا الذين قالوا التأخير إلى الجماعة بالنسبة للحال التي سلق ذكرها لهم أدلة منها حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة هنا نأتي لمسألة أخرى وهي مسألة الأفضلية للجماعة تأخير الظهر وتعجيل غيرها قال إن الأفضل للجماعة أن تقدم الصلاة في أول وقتها إلا في الظهر إلا في الظهر حيث يندب لهم أن يؤخروها الربع القامة لأن تصير ظلها ويراعة بغير ظل الزوال قالوا لاجتماع الناس لأنها تصادف الناس وهم في أشغالهم لا سيما في فترات الحر أما إن كانوا في فترات غير الحر فلا بأسة أن يقدموها شيئا يسير. يعني هي المسألة تتبع ظروف الناس كما يشير إليه الشراح في الحر المتوسط يبكرو بها تفكيرا يسيرا. في الحر الشديد يؤخروا بها حتى يبرد الوقت قليلا. هذا وقت الاستحباب بالنسبة للصلاة الظهر ونستدل على ذلك بأحاديث. منها حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أمير حديث آخر اتفق عليه عن نبي هرارة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من في جهنم والمربي اشتداد الحر هنا اشتداد وقت. حديث آخر عن سيدنا أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصرة فأتى رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحب أن تحضرنا فقال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لن تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس الحديث هنا دليل على إنه استحباب أن تصلى كل الصلاة في أول وقتها إلا الضهر إلا الضهر يعني الحديث الثاني حديث الجزر هذا بالنسبة لتقديم العصر لا التقديم في العصر بالنسبة لصلاة العشاء وقت الاستحباب عند الملكية هو التأخير قال المصنف وفيها ندب تأخير العشاء قليلا والمعنى أن المدونة يندب فيها المرء أن يؤخر العشاء قليلا عن مغيب الشفق ولا تصلى عند مغيبه قلت الذي تدل عليه أذل أن تأخير العشاء المندوب ليس قليلا ولكن المندوب تأخرها أوسع ونكى حديث كثيرة في ذلك منها حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ما ينتظر أحد من أهل أرض غيركم وذلك قبل أن يفشل الإسلام في الناس مسألة تأخير العشاء مندوب أو غير مندوب ينبغي أن ينظر فيها إلى مسألة المشقة التي تلحق بالجماعة بخاصة الجماعة التي تعتاب المسجد وكان عليهم مشقة من التأخير فالأفضلية التقديم وإلا وتوافقوا على ذلك وارتضوا ذلك فلا بأس ولا حرج في ذلك أسألة الصلاة عند الشك في دخول الوقت سبق الذكر بأن دخول الوقت أمر ضروري لإيقاع الصلاة فلو أن الإنسان صلى وهو شاك في دخول الوقت فصلاته غير مجزئة في المذهب حتى ولو تبين له بعده أنه صلى وهو في داخل الوقت يعني لو إن الإنسان فرأ عليه الشك هل أذن للصلاة أم لم يؤذن أو, دق أو لم يؤذن دخل وقتها أو لم يدخل فقام وصلى صلب وهو شك ونيته غير جازمة حتى لو تبين له بعد الصلاة أن صلاة وقعت في الوقت فعلا فلا تجزئه لماذا؟ لأن الني هنا مترددة والأصل في النية أن تكون جازمة وبالتالي لا تبرأ الذمة إلا بالإعادة لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وعليه فلا يحق لأحد أن يقدمها على وقتها حتى ولو كانت تقديم بشكل قال الحطاب رحمه الله نقلا عن بعض علماء النذر من شك في دخول الوقت لم يصلي وليكتهد ويؤخر حتى يتحقق أو يغلب على ظنه دخوله وإن تبين الوقوع قبله أعاداه وأخيرا تكلم المصنف عن القسم الثالث من أقسام مواقيت الصلاة ووقت الصلاة الضروري قال فيه والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين ووقت الصلاة الضروري تالي لوقتها الاختيار فكل صلاة انتهى وقتها المختار يبدأ بالتالي وقتها الضروري بعد المختار فمختار الظهر يبدأ منذ زوال الشمس حتى تتم قامة كاملة بغير ظل الزوال فعندما تتم هذه القامة يصبح الوقت ضروريا بحيث يبدأ وقت العصر المختار ويمتد مختار وقت العصر إلى أن تنتهي القامة الثانية لحديث جبريل المتقدم ثم بعد ذلك يبدأ وقت الضروري للعصر ويتوافق مع الضروري الظهر إلى غروب الشمس هذا بناء على مسألة الاشتراك يعني يتفق العصر والظهر نعم في نهاية الوقت الضروري بناء على مسألة الاشتراك وكذلك الحال في العشاء فمن قال بأن مختارها ينتهي عند الثلث الأول فهما من حديث سيدنا جبريل عليه السلام فإن الضروي منها يبدأ من بعد نهاية ذلك المختار إلى طروع الفجر ومن قال إن المختار يمتد إلى النصف أو أن الليلة كله بالنسبة لها مختار فهما من حديث السيدة عائشة فالأمر حينئذ واضح وبهذا أبناءنا الطلاب ينتهي هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله الموفق.